sinna فأخلق مثلها <أبا> في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالمواد وفرعون ذي الأوكاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب <إن> الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ولا تقهرون على طعام المسكين Thumb, slough أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة